لقد كَانَ لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من ذزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 فِرُوفِي هَا يالَ وَأََّ مَدْ آممِنيد فَقالَاوا رَبَّنَ بَعد لَْنَ أَسفَالنَ وَظَلَمُ أَمفُسَهُم فَجَعلنَاهُم أَحاديد فَجَعلنَاهُم أَحَاد فَومَذَّقنَاهُم كَُّمُ